ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لم ما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فرود والأرض مدّدناها وألقينا فيها رواسيا وأنبتنا وأنبتنا فيها من كل زوج بهج تبصرت وذكرى لكل عبد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 Altyazı M.K.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 Nefsimi onlarla sait, في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في ما كل كفار عنيد من أعل الخير معتد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه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 وَمَا أَنَا بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلْ امْتَلَأَتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُعَدُّونَ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 وَمِنَ الْعِشْرَةِ ومن الْمَسْجِدِ فسبح فِي الْمَسْجِدِ الْقَائِمِ فِي الْمَسْجِدِ الْقَائِمِ فِي الْمَسْجِدِ قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إن نحن نحي ونبيت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عن سراعا